وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتبع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله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 أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى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 إن علينا للهدى وإن لَنَا لنا وَالْأُولَى والأولى نَارًا نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف ينظى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أخواني واخواتي نحن في شهر رمضان شهر الجود والعطاء والكرم الشهر الذي يزاد فيه في رزق المؤمن كما أخبر المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم الشهر الذي من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ومن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه وهذا يعرب عن مقدار عظم وشرف أداء الفرائض ولا جرم فالله تبارك وتعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة لكن من أخص خصائص هذا الشهر إخواني واخواتي أنه شهر العطاء والجود والكرم الله تبارك وتعالى يعطي فيه ما لا يعطي في سواه، يعطي في عطاءات مادية وعطاءات معنوية وروحية ولذلك كان حريا بالمؤمن الفطن بالمؤمن اليقظ الذي يبغي نفسه الخير أن يقابل هذه النعمة الفائضة وهذه الموهبة الجزيلة بشيء من جنسها فيكرم ويجود ويسترسل كان صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم كما صح في حديث ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أجود الناس كان أجود الأجودين وأكرم الأكرمين من المخلوقين وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة يقيني أن احدا لا يستطيع أن يتصور مقدار جوده في رمضان أيها الإخوة لا يمكن أن نضرب له الأمثال لأنه كان في غير رمضان أيها الإخوة وفي رمضان يتضاعف جوده أضعافة في غير رمضان لا يعرف كلمه لا لا يرد سائلا النبي لم يرد سائلا حتى ان احدهم مره ساله شيئا فاعطاه ثوبه لم يكن عنده الا ثوبه فاعطاه ثوبه فأرادوه عليه بمال جزيل فابى ذلكم ذلك الصاحب الفطن الذكي الذكي الأريب لانه ثوب المصطفى الحبيب صلى الله عليه واله واصحابه وسلم كيف لا كيف لا وهو الذي قال لأخيه أبي ذر يقول عبد الله بن عباس فيما أخرجه البزار بإسناد حسن قال لي أبو ذر يا ابن أخي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم آخذا بيده فقال لي يا ابا ذر ما أحب أن يكون لي أحد ذهبا وفضة أنفقه كله في سبيل الله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطا قال فقلت يا رسول الله قنطارا كأنك تعني قنطارا هل سمعتها قنطارا قال لا أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر أريد الآخرة وتريد الدنيا يا أبا ذر قيراطا قيراطا قيراطا قال فأعادها عليه ثلاث مرات ما هذا؟ ما هذا اليقين؟ ما هذا العطاء؟ ما هذا السخاء؟ ما هذه الهزة؟ ما هذه الأريحية؟ ما هذه النفس المباركة؟ المتلألئة؟ المتعالية؟ المضيئة؟ ما هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه ومن ولاه وهو الذي اذا قال صدق واذا حكم عدل واذا ادعى برها صلوات ربي وتسليماته عليه ليس كمن عاهد الله ايها الاخوه ان اتانا من فضله لنصدقن ولكنهم عادوا فاخفروا ونكثوا ونقضوا ايها الاخوه واعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القول لا قال الصدق وهو يعرف ما يقول صلوات ربي وتسليماته عليه لو ان جبل احد ومن زار مدينته المنوره على منورها مليون تحيه ومليون سلام عرف اي مقدار جبل احد قال لو استحال هذا كله ذابا وفضه لانفقته من عند اخيه في سبيل الله لا اترك قراطا قبل ان يتوفاه الله حميدا سعيداً صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم كان يدخل ويخرج في غرفة يقول إنما ألج هذه الغرفة إنما ألج هذه الغرفة خشيت أن يكون فيها شيء أتركه من بعدي لا يحب أن يترك كثرة درهم ولا شيء والان يأتي بعضهم بعض قصار اليقين بعض مهزوزي الإيمان بعض ضعاف الدين ليقول ولكن اين الاقتصاد اين التوسط اين التدبير اين حظ أهلنا واولادنا نقول له لست هناك لست هناك من الصعب عليك ان تفقه هذا المنطق اصلا انت محروم ان تفقه هذا المنطق النبوي والنبي لا يتحدث الى امثالك النبي يتحدث الى نفوس باذخه الى ارواح ماجده الى شخصيات هائله الى اطوال ورواسخ يمكن أن يفقه عنه ويتمثل به النبي لا يتحدث إلى مسلم أو مسلمة يخرج زكاته حين يخرجها بشق الأنفس يحسبها بعشر الدرهم واليورو أيها الإخوة لا يريد أن يغلط ويزيد في زكاته يورو واحدا النبي لا يتحدث إلى من يخرج زكاته ويأتي يسأل تبرعت بمئة يور الفلسطين أو مئة يور العراق أو ليبيا أو سوريا هل أقطعها من الزكاة؟ يا رجل يا رجل لعنة الله على البخل قال عليه الصلاة والسلام ما من داء ادوى من البخل ما من داء أدوى من البخل وإنما تبخل عن نفسك تبخل على نفسك يا رجل لمن تترك هذا المال لمن تجمع لمن تراكم يا رجل ألم تسمع قول ربك؟ لا إله إلا هو في عليائه يقول يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي ولا سرق ولا حرق ولا غرق اوفيكه أحوج ما تكون إليه يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي أنت لا تفرغ في الهواء أو في الماء أنت تفرغ في يد الله السحاء التي لا يغيضها شيء الليل والنهار الم تروا انه لم ينقصهما اعطى مذ خلق السماوات والارض النبي يقول لانه يعطي من خزائن كن فيكون لا اله الا هو الدرهم عنده كبليون درهم انت تنفق وتفرغ في يد المليح الغني الحميد الشكور لا اله الا هو افرغ من كنزك عندي ولا سرق ولا حرق ولا غرق اوفيكه احوج ما تكون اليه يعني يوم القيامه اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم أيها الناس ما منكم من احد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان كفاحا كفاحا عيانا مواجهة من غير ترجمان قال فينظر أيمنا من العبد فلا يرى إلا ما قدم أعماله الصالحة وينظر أشأم من اي أيسر من فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره لماذا يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله لم تقل فاتقوا النار ولو بركعه فاتقوا النار ولو بحجه فاتقوا النار ولو بعمره فاتقوا النار ولو بضربه في سبيل الله وقلت ولو بشق تمره لانه يعلم ان اعظم ما يقي من لهب جهنم وحسيسها ومسيسها الصدقات العطاء انفاق المال كم ذا رأينا وترون من يقطع الليل والنهار في الصلوات وفي حفظ الأحاديث والآيات لكنه كزاز بخيل أقول له لست هناك الظن الغالب أن هذا لا ينفعك كثيرا البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار يا بخيل لا تبخل على نفسك يا بخيل أين اليقين في الله منع الموجود سوء ظن بالمعبود لكن أين اليقين نسال الله أن يعظم يقيننا فيه أين اليقين يقول أعطي كيف أعطي يحسب بالورقه والقلم يحسب بالحاسبة علي ديون كذا وعلي كذا وكذا ويتقرضاني فلان كذا فكيف أعطي كذا وكذا أين اليقين اين اليقين يا مسكين اين اليقين الدين ليس كلاما الدين ليس لعبا الدين ليس اماني وخدعا اماني وخدع وكلام على المنابر وفي المحافل وفي المنتديات لا الدين ليس دعاوى تدعيها امام زوجك واولادك واصحابك واخوانك وتلامدتك الدين حقائق بينك وبين الله تبارك وتعالى حقائق ايها الاخوه مبعثها ومثارها اليقين الرازخ الثابت كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إذا استحسن شيئاً من ماله وأحبه لأنه طائل ومجد وعظيم تصدق به هكذا ما كان مال العظيم شيء كبير يقول لله أمر مرة أن تشترى له جارية حسناء من سبيجة لولا فاشتريت له بمال عظيم فلما راها هكذا أعجبته فقال أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى مباشرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون النار تتقى بالصدقات أكثر ما تتقى أكثر ما تتقى جهنم بالعطاء بالكرم انتبهوا، أنا لا أتحدث عن الصدقات فقط أتحدث عن العطاء أن تعطي أهلك وولدك وابناء عمك وابناء خالتك وصديقك وجارك واخوانك كله عطاه وكله مقبول وعظيم عند الله بعض الناس لا يعطي الا صدقه لا يعطي الا فقيرا او محتاجا لما لا تعطي ارحامك لما لا تعطي اخوانك وأشقائك واخواتك لما تعطي أصدقائك وجيرانك واحبابك لما يا بخيل لما يا كزاز يا قصير اليقين لما سيبخل عليك روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكانت آية كأختها عائشة الصديقة رضوان الله تعالى عنهما وعن أبيهما كانت آية في البذل والعطاء والجود شيء لم يسمع بمثله اقرأوا عن أسماء واقراوا عن جود عائشة شيء عجيب لا يكاد يصدق والله العظيم لا يكاد يصدق حتى لقيت الله رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما الذي كان يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أبو بكر إلا ابتغاء وجه ربه الأحلى قال تعالى ولا سوف يرضى ولا سوف يرضى من طمح وأراد أن يرضيه الله فليتوسع في العطاء فليتوسع في العطاء لا أقول توسع في الصلاة والصوم والحج والعمرة بعض الناس يحج كل سنة ويعتمر كل سنة وفي أقربائه من هم أحوج إلى بعض هذا المال في أقربائه في إخواني وأخواتي كم أحتقر الذي يأتي يسألني أخي محتاج أخي معتل أخي ذهب بصره أخي أقعد أخي عنده الهيباتايتس أخي كذا هل أعطيه من صدقة مالي؟ أحتقره والله العظيم وأقول له مباشرة يا أخي اربع بنفسك عن هذا هذا أخوك استحي أن تقول أتصدق على أخي يا أخي استحي على نفسك يا بقيل استحي تعطي اخاك لحمك ودمك صدقه زكاه شاطره مالك اعطه من مالك من حر مالك ولا منتك لك ألمن لله المن لله قال الفضيل ابن عياض يحملون ازوادنا الى الله تبارك وتعالى بغير نول لا ياخذون منا نقود على ذلك يأخذون هذه الصدقات هذا زادنا نحن يا اخي زادنا في الاخره يوضع في الميزان قال بغير نول حتى يضعوه في موازيننا بين يدي الله يوم القيامة قال لهم المن؟ كانت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كانت إذا بعثت بصدق إلى فقير أو مسكين قالت للرسول انظر ماذا يدعو طبعا الفقير يدعو بارك الله فيها أخلف الله عليها عوضها الله كذا وكذا إلى آخره انظر بماذا يدعو فيعود الرسول فيقول لهما دعى بكذا وكذا فتدعو له بمثل ما دعا وتقول هذه بتلك حتى تخلص لي صدقتي لا تريد ان يكافئها حتى بالدعاء والناس الان يغضبون يقول اعطيت ولم اشكر اعطيت ولم اذكر يا رجل انت اعطيت لله ام اعطيت للناس يا أخي أين الدين أين الدين لا ادري كيف يفهم الناس الدين والله يا اخي يصلي عشرين سنه ويسمع الخطب ثم يصدر منه هذا الكلام يصلي عشرين سنه ثم يعطي ثم يبدا يومه اعطيت فلانا وفلانا وهو لا ينظر الي نظر الاحترام والتجلى تريد ان يسجد لك لانك اعطيته اذن انت لم تعط لله الربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه التابعي الجليل الاواه المخبت المنيب كان كلما رأى ابن مسعود يقول الله أكبر ابن مسعود الله أكبر وبشر المخبتين والله يا ربيع لو راك رسول الله لا أحدك آية من آياته لك تابعي ليس صحابيا هذا الرجل كان من أهل الصدقات وأهل العباده وكان يخفي صدقاته أمر أهله يوما أن يصنعوا خبيصا هذا مستجاد الطعام فصنعه خبيصا فدعا عليه رجلا مخبولا خرج الأهل المخبوط لعابه يسيل فجعل يلقيمه ولعابه يسيل وهو يطعمه بيدي الخبيث الطعام إيه الهني هذا العالي حتى شبع المخبول وخرج فقالت له أهله يا ربي غفر الله لك غفر الله لك تكلفنا وصنعنا هذا الطعام لا يصنع مثله ربما في السنة مرة لأنهم زاهد عائلة زاهد رجل زاهد الربيع ابن خثيم هذا زاهد من كبار زهد. سوهاد امه محمد وصنعنا هذا الطعام وتكلفنا فيه ثم أطعمته من لا يدري ما أكل قال إن كان لا يدري فالله يدري إن كان لا يدري فالله يدري أنا أطعمته لا أنا أطعمته للملك لا إله إلا هو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال حافظ ابن كثير رضوان الله تعالى عليه يخلفه في الدنيا بالبدل وفي الاخره بالثواب والجزاء يخلفه في الدنيا بالبدل الله اكرم منك لا تعطي الا اعطاك وضاعف عليك والله انه لحق مثلما انكم تنطقون وعزت جلال الله انه لحق مثلما انكم تنطقون هو الذي قال هذا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق في الدنيا بالبدل وفي الاخره بالثواب والجزاء فلما الامساك نعود الى الاسماء لم نذكر حديثها المخرج في الصحيحين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا اسماء انفحي او انضحي او انفقي لعلها هي التي نسيت او لعل الامر اشتبه على الرواة او بعضهم الفاظ ثلاثه ولا توكي فيوكي الله عليك ما تسديش ما تربطيش اذا ربطي ربط الله عليك رزق مربوط ولا توعي لا تضع الماء في وعاء في اترجر في خزنه سكر عليه بارقام سريه الله سكر عليك قال ولا توعي فيوعي الله عليك أنفقي أنفقي أعطي ارضخي انفحي انضحي إذن ما يجوز إخواني وأخواتي أن نعطي أقرباءنا إخواننا أخواتنا أبناء عمومتنا إخواننا في الله الذين نجلهم صدقات لا نعطي من حر المهل انظروا إلى هذا المثل البالغ الحجيب من جود عبيد الله بن عباس من آل هاشم كان من أجمل الناس مثل أخيه الفضل ومثل أخيه عبد الله بن عباس عبيد الله بن عباس وعبد الله والفضل من أجمل عباد الله من بني هاشم من الدوحة من الدوحة الباثقة النبوية هاشمية الكريمة كرماء المحتد أطخار الأنساب والأحساب ويضرب به المثل في الجود والكرم يقول خازنه مقسم كان عبد له مولى قال كنت مع عبيد الله في سفر فأصابتنا السماء أمطرنا, أمطرنا فأصابتنا السماء قال فأراد أن نؤوي لكن أين نؤوي ونحن في قفر من الأرض فرفعت لنا نار قال فلنقصد إليها فإذا بشيخ معه أهله ومعه أهله قال فنزلنا به، حللنا به ضيفاناً ضيوفاً فقال الشيخ لزوجه وعبيد لا يسمع أين المعز؟ العنز عندهم عنز قالت تذبحها؟ قال نعم قالت تموت ابنتنا إذن تموت ابنتنا لأنها تشرب من لبنها، ليس عندهم شيء في الصحراء هل عنز فقط؟ قال تموت خير من اللؤم العرب يا أخي العرب الله أعلم حيث يجعل رسالته العرب الكرم الشهامة النفوس العجيبة يا أخي الرجولة قال اللؤم البخل انتبهوا اللؤم في العربية هو البخل مش المكر نقول لك لئيم يعني مكار لا لئيم بخيل اللؤم هو البخل فقال تموت خير من اللؤم ثم قام إليها فشحذ شفرته وذبحها وبدأ في تجهيزها وهو يكلم عبيد الله حتى نضجت فاصاب ومقسم منها هنيئا مريئا ثم نام فلما اصبح اراد ان ينتقل وأن يرتحل فقال لمقسم يا مقسم كم عندنا من نفقتنا قال قلت له خمسمائه دينار قال ادفعها الى الشيخ كلها وهو في صحراء كلها ما قالوش الا عشر دنانير نتبلغ بها كلها الكرم, الكرم النبو الهاشمي قال ادفعها الى الشيخ قلت يا سيدي كلها كان يكفي أن تضعف له ثمن عنزته تعطي ثمنها مرتين قال يا مقسم هو أجود منا هذا البدوي أجود مني أكرم مني يا مقسم هو أجود منا وذا رجل ليس عنده من الدنيا إلا عنز ذبحها لنا ونحن أعطيناه بعض دنيانا فهو أجود مني لا ينظروا إلى المسألة أنه كثير قليل وكانت لا تساوي كما يقول الرواه خمسة دراهم أعطاه خمسمائة دينار أضر في ستة ثلاثة آلاف درهم خمسة إلى ثلاثة آلاف شو أضعف بالمئين, بالمئين كادت تقوم بالآلاف يعني لا ينظر إلى خمسة دراهم إلى ثلاثة آلاف ليس هذا فقير عبيد الله بن عباس سابع ابن عام رسول الله يا حبيبي مطلبي فقد روى الإمام النسائي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم سبق درهم مئة ألف درهم فقال رجل وكيف ذلك يا رسول الله كيف درهم يسبق عند الله مئة ألف درهم فقال عليه الصلاة والسلام رجل له مال كثير عنده ملايين أخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما فهذا تصدق بنصف ماله عند الله ما في هذا درهم وهذا مليون من الذي أعطاك المليون الله من الذي أعطاك الملايين؟ الله ومن الذي أعطاه الدرهمين؟ الله وأنت تصدقت ربما بواحد على ألف من ثروتك مئة ألف وهو تصدق بخمسين في المئة عند الله هذا يسبق هذا انتبه. هكذا. لذلك أنا أواجه الأغنياء الأغنياء أغنياء العرب ما شاء الله كثيرون في البلاد العربية أواجه هؤلاء وخاطب هؤلاء عليم أن يفقه هذا الحديث النبوي جيداً عن سيدنا رسول الله تبه لا تنظر نفسك ولا تقارن نفسك ولا تقز ذاتك بأمثالنا بالغلابة فقراء اليد وتقول هم يعطون بالمئات انا أعطي بالالوف غير مقبول منك بخيل كزاز أنت وإنسان لئيم تعطي الوف من مليارات قبل يومين وصلنا إيميل لعله وصل الكثير يعني ممكن صدمنا قال مش عارف السيد ناصر الخرافي رحمه الله تعالى عليه لم ادري انه رحمه الله عليه قال هذا الثاني ملياردير عربي بعد الوليد ابن طلال الامير السعودي الشهير ثاني ملياردير ثروته مش عارف بضعه عشره مليار دولار بعدين قالوا رحمه الله عليه انتقل انتقل بقيت المليارات لورثته الان ياتي الحساب ونسأل الله له الرحمة الواسعة إن شاء الله يكون عند الله من المحسين لا ندي لا نعرف عنه شيئا إن شاء الله يكون من كبار المحسين ويتقبل الله عنه أحسن ما عمل لكن مات صدمني هذا الشيء نعم مليارات مات مليارات مئة مليار عشرين مليار, مليار, مليار سوف تموت موت قيل يا رسول الله فلان قال ما له قالوا عنده كذا وكذا قال أليس من ورائه الموت إيه يعني نبي هذا المنطق لا يهزه قال يحركه إيه يعني عنده ما تقول ليش عنده قل كم يعطي كم يعطي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه لغيرك ماذا تقول مالي؟ شو مالي؟ ستموت ستعيش ستمائة سنه مستحيل ستموت قريبا كم عمره يقول انا غني ملياردير سبعون سنه خلاص قريب انت على شفى القبر يا. يا اخي يا سيدي على شفى القبر افتح دماغك ابكي الى الله اضرع إليه ان يبسط يدك وان يفتح قلبك وان ينور عقلك حتى تخدم نفسك يا مسكين اخدم نفسك لا تخدم احدا اخدم نفسك اعمل لنفسك أيضا إذا كان عندك يقين بالله وباليوم الآخر ما بدر عاد بعض الناس يتصرف كأنه لا يقين عنده ويسمع هذا الكلام ويخرج هو كما هو والله لا يتأثر فيه شيء شيء عجيب يا أخي نسأل الله السلامة نعوذ بالله من عمل قلب والله العظيم نعوذ بالله من عمل بصيرة ونعوذ إلى عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عبيد الله بن عباس أيها الاخوه وصله كتاب من ابن عمه أبي عبد الله الحسين ابن فاطمة ابن محمد ابن رسول الله ريحانه رسول الله من الدنيا عليه السلام ورضي الله عنه وارضاه الشهيد سيد شباب أهل الجنه هو أخوه وصله كتاب وذلكم أن معاوية بن أبي سفيان وكان هو الخليفة في ذلكم الوقت منع الحسين صلاته وعطاءه عقبه على شيء بدر منه قال له ما في الصلاة وطبعا الحسين لا يسأل ولا يتكلم ولا يكتب كتاباً يسترضي معاوية أو غيره مستحيل لا يفعلها العلويون لا يفعلون هذا عندهم عزة نفس عندهم شرف عندهم عفة لا يفعلون هذا حتى لو ماتوا جوعا فضاقت به الحال جدا ساءت حال حسين فقال له أحد مواليه يا أبا عبد الله لو كتبت إلى ابن عمك عبيد الله بن عباس من أجود العرب على الإطلاق معروف وواحد من إثنى عشرة اجود الخلق في عصرهم ولعله كان في مقدمهم شيء عجيب ابن عم رسول الله اخو عبد الله بن عباس فانه قد بلغني انه اتاه مال مليون. ألف, الف مليون, أشياء مليون لا ندري مليون دينار ذهبيه ولا مليون ايه درهم فضيه معنا حتى لو مليون فضيه ألف ألف فقال ابو عبد الله الحسين عليه السلام وهو يعلم يعلم من هو ابن عمه أعلم جوده وكرمه وشهامته ونخوته فقال وما عسى ألف ألف تسد من, أبي من عبيد الله قال اعرفه لا يكفي هذا حين يعطي يعطي مثلي لا يعطي هكذا شيء عزيب لا يكاد صدق ولكنه كتب إليه الكتاب فلما وصل الكتاب بلغ به الرسول عبيد الله بن عباس بكى بكى وكان من ارق الناس قلبا والينهم عطفا واسرعهم دمعه عشان هيك الله اعطاه الخير واعطاه الكرم واعطاه الجود وسعى والغنى بستاهل رحيم انما يرحم الله من عباده الرحماء بكى ابن عمي هكذا ابو حمد الله حسين ابن فاطمه ابن علي في ضائق وانا لا ادري بكى ثم قال لقهرماني او لخازني خازن مالي اي فلان سير الى ابن عمي ابي عبد الله شطر ما املك من ذهب وفضة ولباس ومركب وجوار وامام كل مالي شطر خمسين في المئة إلى الحسين فإن رضي به فذاك وإلا فسي عليه الشطر الباقي نخرج عن كل مالنا لأبي عبد الله فلما بلغ الحسين شطر مال عبيد الله ملايين وكان عارف هو قال مليون أنا أعرف عبيد الله ولا تسد عنده شيئا يعرف قدر الحسين طبعا آه ملايين ملايين شطر ثروته فقال أبو عبد الله الحسين أبو عبد الله الحسين قال انا لله قد حملنا على ابن عمنا قد حملنا قال أثقلنا عليه فكان أول من خرج أول مأثرة أول خالد من الخوالد أول من خرج عن شطر ماله من يفعلها لكن تلاه الحسن اخو الحسين فخرج عن شطر ماله ستة مرات وخرج عن ماله كله ثلاثة مرات الحسن من أجود عباد الله مثل جده مثل جده وأُتي خلق جده المصطفى كان عنده هذا الجود أقل ما يعطي حين يكون معه مال الحسن أبو محمد عليه السلام أقل ما يعطي مئة ألف تخيلوا مئة ألف فضية مئة ألف جرهم لأي سائل أقل ما يعطي مئة ألف هذا إذا كان عنده كرم لا يكاد يصدق يعطون والله يعطيهم يعطون والله يعطيهم كذا أرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين آيات من آيات الله تبارك وتعالى آيات حقيقة يا إخواني لماذا لماذا لأنهم ينظرون ويتلمحون ما لهم عند الله تبارك وتعالى يتلمحون ما لهم عند الله تبارك وتعالى عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام شيخ الحفاظ المحدثين في عصره كان يلقب بشيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه أرضاه الخراساني عبد الله قال مرة لأخيه العابد الزاهد الراهب الفضيل ابن عياض أبي علي رضي الله تعالى عنهما لولاك وإخوانك لما اتجرت يا أبا علي الله كان قد اوسع على عبد الله المبارك عنده تجارات يكسب السنة بمئات الألوف ويعيش حياة الفقراء ولا يخرج زكاة المال لماذا؟ لأنه لا يحول حول على نصاب ما في الدخار شبار ما في هذا كنت تسكير ما في ابن بالمبارك وكل سنة مئات الألوف وكل ينفق إلى أن لقي الله عضو مفتقر كان يدعو إلى مائدته العشرات خمسين ستين مئة من الناس الفقراء يقدم لهم أطيب الطعام وأهنائه بيديه علامة شيخ الإسلام رجل غني جدا جدا ويقدم الطعام بيديه ثم ينتحن أحية فهيأكل الخبز والزيت زهدا تأديبا لنفسه يطعم الناس الدجاج المشوي بيديه ويأكل الخبز والزيت قال القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين قال كنت مع ابن المبارك مرة في سفر وقلت بما فضلنا هذا الرجل ابن مبارك أفضل منه سبحان الله عند الناس وله هيبة وله جمال وله جلال والكل يحبه وابن مبارك ابن مبارك في ثر قال مش علم علم عنا علم مثله وأكثر منه مش علم المسألة دين لدينا دين نحن أيضا عمه ومتدينون واتقياء ورعون في سر في هذا الرجل قال لم أفهمه لماذا فضلنا؟ قال فكنت معه في سفرة اطفئ السراج اضطفئ السراج نفذ الزيت قال فلما عاد الغلام بالزيت وأشعلناه وهو لا يدري قال وجدته وقد فاضت عيناه قلت فضلنا بهذه الخشية رجل خاشن ولكن حتى دموعه يسرها من الخلق لا يبكي أمام الناس يبكي بينه وبين الله تبارك وتعالى عرف قال هذا هو الجواب عنده نوع من الخشة القوي جدا من الله تبارك وتعالى فيقول لأخي الفضيل لولا أنت وأمثالك أو لولا أنت وإخوانك ما اتجرت أنا اتجر من أجلكم كيف يتجر؟ لأنهم طلاب علم وطلاب عبادة فهو ينفق عليهم ولا يريد لهم أن يبذلوا ماء وجوههم على أبواب السلاطين أو الاغنياء لا احنا علماء بين بعضنا نصرف على بعضنا اللي عنده يعطي ونحترم العلم والزهاده شيء عقليه غير عاديه امام اهل مصر الليث ابن سعد بارك الله فيك الليث ابن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الامام الهمام الامام العظيم الجليل الذي قال فيه امامنا الشافعي الليث افقه من مالك لكن اصحابه لم يقوموا به وفي روايه ضيعوه لو حفظ علمه وفقه افقه من مالك كان يقوم يكون الإمام الخامس في الإسلام بلا أي بلا تردد. كان آية من آيات الله في الكرم آية عجيبة من آيات الله في الكرم والعطاء والرضخ. وكان متمولا مثريا. عنده ثروة هائلة. ويتجر وعنده الحدائق تغل عليه غلة عظيمة. سمع يوما منصور ابن عمار. ومنصور ابن عمار شيخ وعاف في عهده أحسن من وعظ وذكر بالله منصور ابن عمار. يكاد يبكي الخشب والجبال إذا سمعته يعظ ويذكر بالله سمعه هارون الرشيد فبكى ابن كاعن مررا وقال يا منصور من أين لك هذا الوعظ والتذكير ايش انا له شيء لم يصنع مثلي رجل صادق قال فقلت له سنح لي رسول الله في المنام فتفل في فمي وقال لي قم يا منصور فقل قم وتكلم على الناس ومن تلك الرؤيا شوفوا اللي ينكر رؤية الرسول بعض الناس ينكر رؤية الرسول حتى من المنام إنها حق للأسف قال لا هي فقط تفلا مصطفوية كريمة في فمه يا منصور قم فقل لما توفاه الله تبارك وتعالى رؤيه في المنام رآه بعض إخوانه من الصالحين قال فقلت له يا أخي يا منصور ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه وغفر لي وأجزل لي وأدخلني الجنة بما قال لأنك كنت تحوش عبادي في الدنيا على ذكري يا منصور كنت تهيجهم تبعث هممهم على ذكري وحبي أن يذكروني بالوعب تبعك هذا ادخل الجنة ادخل الجنة الليذ ابن سعد لأول مرة في مصر هذا يسمح منصور ابن عمار يقول منصور فبك الشيخ عن الليذ بك الشيخ بكاء عظيما ثم دعا بي وغمز بخادمه في خرج بيننا هذا قال ودفع لي كيسا فيه ألف دينار ذهبي ألف دينار فقلت بارك الله فيك يا إمام قد أحسن الله وأنعم مش محتاج أنا قال لا ترد ما أصلك به حين أعطيك شيئا كالصلة هدية مني لا ترد ولكن لا تمدح بعد اليوم بعد أن مدحت رب العالمين أحدا من المخلوقين ولا تخف بالكلام على أبواب السلاطين سمعت بطرح تعرف خلفاء أو كذا ما تروحش عليهم امدح فقط الله الذي يستحق الحمد هو الله مش البشر ما يقول هذا أعطاني وهذا خليفة وهذا ما. لا تمدح أحد امدح الله فقط الله هو أهل الثناء والمجد هو أهل الحمد لا إله إلا هو وما بكم من نعمة فمن الله امدح شوف. الله شوف يغار على الله الذي بن سعد يغار على الله أن يمدح غيره قال له وتأتيني ولك في كل سنة مثلها لكن ما دمت بخيمه الآن بمصر متى تأتيني؟ فقلت الجمعة الداخلة الجاء يعني القادمة قال فإذا به ينتظرني قال يا منصور قل وذكرني بالله قال فتكلمت فبكى بكاء اشد من الأول ثم قال انظر يا منصور ما في ثني هذه الوسادة قال فنظرت فإذا صر فيها خمسمائة دينار قلت يا سيدي عهدي بصدتك الامس تجد نسبه معطينا ألف الف ذهبيه قال خذه ولا ترده لا ترده لا ترد ما اصلك به كرم عجيب يا اخي ايش الناس اريد يعطي لله حبا في هذا الواعظ حبا في هذا المذكر لكي يجعله عفيفا يستعف عن ارزاق الناس متى تأتيني؟ قلت الجمعه الداخله ما زال مقيما قال فاتيته فأمرني ان اذكر فذكرت فذكرت بكاء مر ثم قال يا جاريه هات الثياب فأتت بإزار فيه أربعون ثوبا قلت ما هذا يا سيدي قال للحج أعدها لحجتك قلت يا سيدي يكفيني ثوبان قال يا منصور إنك رجل كريم وانه يصحبك الكرماء فأعطي الناس لك تتكرم الناس كمان أنت وانظر ما في ثني الوسادة قال فنظرت فإذا ثلاثمائة دينار يا سيدي قال لا ترد لا ترد ولا تحدث أحداً. ولا تدع ابني يعلم لا أريد أن ابني إيه؟ قدامه يسمع بهذا فتهون في عينه يا الله هو يريد أيها الإخوة من هذا الواعظ من هذا المذكر أن يظل في أعين الناس عزيزا شريفا حتى في عين ابني لا أريد أن ابني يعلم أنني أعطيته نقودا فيقول لو كان واعظا حقيقيا لو كان صاحب يقين لو كان صاحب زهادة ما أخذ إيه نقودا من أحد ولا من أبي من أحد ولا من أبي فتضع في نظر ابني شيء, شيء لا يصدق إيش النفوس هذه إيش هالعقول هذه إيش الأرواح الطيبه الطيبة أفّل لي أفّل لنا وتف أنا أقول لكم أفّل لنا وتف نحن لسنا هناك لا نفكر بهذه العقلية اللهم اجعلنا مثلهم واسلك بنا سبيلهم واسلك بنا سبيلهم وارض عنا كما ارضيتهم واعطنا كما اعطيتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله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 قال عليه الصلاه والسلام في حديث عقبه بن عامر لا يخرج عبد صدقه حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا حين تفكر ان تتصدق بصدقه لا ياتيك شيطان واحد سبعون شيطانا وكلهم يوسوسون لك لما تعطي عليك وعليك وعليك, وعليك والتزامات والزمان ونوائب الزمان ومصير الدولار ومصير اليورو ومنطقة اليورو وفي أزمة قادمة وإياك أن تلغي و... سبعون شيطانا يربحون وتخسر يربحون الأشراب الشياطين وأنت تخسر تبلي عليك أن تتحدى نفسك قل تحمل عقبة قفزة كبيرة قفزة تريد تدريبا خاصا تدريبا روحيا إيه لكن تعطي العشرات والملين دول أنا عطيت شو عطيت كلام فارغ أنت لم تعطي شيئا تشعر بقيمته عليك أن تعطي شيئا تشعر بوزنه بحسب ما أعطاك الله أعطاك الله ألفا أعطي منها عشرة قليل مئة معقول عشر معقول معقول إلى حد ما أعطاك الله مليون مليونا أعطي مئة ألف معقول مئة ألف معقول عشر يا أخي عشر ولا لا لا الذكاء اثنين ونصف في خليك على اثنين ونصف شاء الله ربنا سيسكر عليك بعون الله تعالى والله لازم قصن بالله لا تشوك والله سيسكر عليك ستعاوذ تمد إيدك يمكن لا أعطي ما أعطاك الله زادك الله فزد ها؟ ما نقولك أعطي نصف الثروة وكل الثروة زي الحسن وعبيد الله لا لا هذا صعب جدا جدا جدا جدا على معظم خلق الله لكن أعطي العشر والله العشر قليل عشر يا أخي عندك مليون أعطي شمية ألف اتفوه على مئة ألف من مليون ليه؟ عندي مليار مليار ألف مليون ما تعطيش 100 مليون عشر 100 مليون بعطيهاش للشياطين بعطيها لعباد الله اعظم ما يتقرب به الى الله الا تسعد حين تشعر بانك اسعدت العباد لي عندي شيء هؤلاء الاغنياء الحمقى حمقى بل والله بل اقسم بالله بل اسعد ما تكون يا عبد الله يا امه الله حين تشعر انني بهذا المال بنيته مساكن لفقراء في البلده الفلانيه الان سكن ما شاء الله ألف الله اكبر كانوا في الشوارع ها؟ كانوا على النهر كانوا في الجبنات الان انا انا كنت سببا الله تبارك وتعالى رضا منه عني وكرامه لي وتشريفا وحبا فيه ولي جعلني انبوبا جعلني واسطه بها عبرت رحمته الى عباده يا رب لك الحمد ادخل له ألف ساعه حتى قصرا بالله لا ترى الفضل لنفسك را الفضل لله را الفضل لله هو الذي يسرك يستره لليسرى وألف واحد يا حبيبي يدعون لك اللهم اللهم قال عليه الصلاه وأفضل السلام لمعاذ ابن جبل فالحديث الذي اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح الا ادلك على ابواب الخير قلت ما لا يا رسول الله قال الصوم جنة ونحن في شهره والصدقه تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء النار تطفئ خطاياك باذن الله تعالى في حديث انس وغيره وصادقه السر تطفئ غضب الرب الله يكون غضبا عليك اظغانه عليك فاذا تصدقت لوجه الله واسررتها طفئ غضب الله وتحول الى رضا وربما محبه اطفئ وغرب الرب وتقي ميتة السوء يكون مكتوبا لك تموت بالسرطان بالايدز بالهيباتيتس مدهوسا مدعوسا محروقا غرقا مردوما الله يقول لا يموت في احسن ميتة باذن الله تعالى بين اهلي واحبابي في احسن صحه عزيزا كريما بفضل ماذا صدقاتي صدقه صدق العطاء قال والصدقه برهان النبي يقول الصدقه برهان رواه ابن حبان في, في صحيح عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم أصحابه عبد عابد من بني إسرائيل ربه ستين سنة في صومعته ثم إن الأرض أنطرت فاخضرت فنظر من صومعته فقال لو نزلت لو انحدرت فذكرت الله فزدت خيرا فنزل من صومعته فلقيتهم امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها الشيطان عشان هيك انتبهوا ما فيش طرق زائدة مع النساء نصيحتي لنفسي لكل إخواني لا تخذ كثيرا لا تتكلم مع النساء لماذا يا أخي لست امرأة تريدين أن تسألي نفترض أنا بالتليفون بالورقة أنا أكره هذا يعرفون هنا أكره هذا أكره من أي وقت تقول أريد أن أتكلم معك أقسم بالله أكره هذا ما في كلام تصل تليفون يبعثي الورقة صح ياتيك الجواب لماذا الكلام والمواجهة ابعد ابعد نار عن البنزين ما عيد ابعد كل خطوات الشيطان لا تتوسع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى هذا عابد ستون سنة سنة فنزل يستحم المسكين ومعه رغيف يقول رسول أو رغيفان إذ جاء فقير المسكين بده فأومى إلي أن خذ الرغيف أو الرغيفين فأخذهم وذهب بهما ثم إنه مات لا ندري بعد شهر شهرين سنة الله اعلم مات يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فبعث يوم القيامة، يعني سيُبعث يوم القيامة فوضعت عبادته ربه ستين سنة في كفة الحسنات والزنيه يقول هذا لمن يستسهل الزنا يقشعر شعر قلبي وبدني من مسلم يصلي ويحضر الجمع ثم تسمع أنه يزني يقول لك يا أخي الله غفور رحيم يا جاهل يا أخي يا من لم يعرف ربه ولم يخشه يا أخي أين خشة الله أما تستحي على عرضك اما تخاف على زوجك ان تفجر اما تخاف على بناتك ان يفجر بهن اما عندك حياء اما عندك رجوله اما عندك ما في وجهك اما تخشى الله انه كان فاحشه وساء سبيل الزنا ادعو نفسك ان تموت قبل ان تزني ولا تزني زنا فكر شيء عادي كانوا أكل اتغدى عند واحد يعني شيء لا, أس... لا أفهم هذا كيف لا استطيع ان افهم طيلة حياتي والله العظيم لا أفهم هذا هيصلي ويحضر خطب لهذني انتبه على الحديث الصحيح عباده ستين سنه يا مسكين مش انك حجيت وعتمرت تدل بها على الله ومن راهب عابد صالح مسكين في صومعه من غير رياء وضعت في كفه وتلك الزنيه يقول النبي وضعت في كفه فرجحت الزنيه بعباده ستين سنه الى النار يلا انتهى خلاص ليه تزني ليه تزني قد احل الله الزواج يا حبيبي سيقول يقول مصيبتي مصبتي مزوجة بزني أقول روحت في ستين مليون ده يا وحش من الله في ستين مليون جهنم يا اهبل يا أحمق يا ملأ عقله لا ليه دينك أحل لك الزواج ومثنى وثلاثة ورباع تزني يقول لي ما مش ممكن الزواج يعني زنيت فمزوج أقول له لا الله على أمثالك عاد يلا عاد ايش هذا إيش هلا. لم يبقى إلا أن تزني في المحارم معنا كل شيء عندك حلال ايش هذا إيه قال مش قادر الزوجة لأنها مزوجة تحتك أعراض الرجال المكرمين يا نذل شيء لا يصدق إخواني أدبوا أولادكم الآن هذه الفرصة أدبوا صغاركم على هذه المعاني حين تتحدث عن الشرف والعفة والزنا تحدث بلوة قوية مفعنة باستطبع أولادك حتى حين يكبر ابنك أو بنتك يعرف معنى العفة ومعنى الاستقامة ومعنى الشرف وإلا بتضيع وتضيع والعياذ بالله المهم، يقول المصطفى عليه السلام ثم إن الرغيف أو الرغيفين أمر الله أن توضع أو يوضع في كفة الحسنات ما الله قال بس في عنده عمل هو بسيط، الملائك مش متبهن قال تصدق مرة في رغيف بعد ما زنه حطوا على الحسنات الرغيف هذا فوضع الرغيف أو الرغيفان فرجحت كفة الحسنات فدخل الجنة شوف الصدق لوين فاتقوا النار النبي يقول صدق الصدق العطاشي جميل جدا فاتقوا النار ولو بشق لكن سيقول بعضهم يا اخي كيف كلام جميل ومثير اه ويدعو على قلبه وعلى دزدانه كيف كيف بعدين ابنتي اريد ان تتعلم في جامعه كذا وكذا هذه الجامعات تكلف كثيرا اقول له انت من علمك يا رجل انت من رزقك كيف الم ترى لطف الله في حياتك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ألم ترى إلطاف الله بك في حياتك؟ سيضيع ابنك أنا أقول لك أنت لن تضيعهم هذا المنطق يضيع ابنائك ستقول لي كيف؟ اسمع كلام حبيبك وسيدك رسول الله وبه أختم والله من أجمل ما تسمعون في حياتكم من حديث هذا الحديث لا أكيد أنساه دائما يتراءى لي أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما وذكرت على المنبر آه مرات معدودة آه قال صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم نشر الله اي بعث يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رجلين أكثر لهما من المال والولد أموال كثيرة وأولاد كثيرون ما شاء الله نعمة نعمة الدنيا المال والبنون فأوقف الأول بين يديه فقاله تبارك وتعالى أي فلان ابن فلان أي فلان ابن فلان ألم أكثر لك المال والولد قال بلى أي رب فالأحرق له أي فلان ابن فلان قال لبيك ربي وسعديك قال ألم أكثر لك المال والولد فقال بلى يا رب قال فما صنعت أو كيف صنعت فيما آتيتك فكر الحكايه شطارة شطار انك أنت جبت اولاد من عندك يعني شطاره مش شطارة. جبت فلوس من عندك شطاره مش شطاره ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل اختبار الله يختار هذا يكون غنيا هذا فقيرا هذه حكمه الله مش لسواد عيوننا والله العظيم ابدا ولا اسماءنا ولا ابدانينا ولا لاحسابنا لا والله الذي لا اله الا هو أقسم بالله اختبار اختبار يختبرنا حياتنا كلها اختبارات فقال له فكيف صنعت فيما اتيتك قال يا رب تركت لأولادي أمسك هذا ما تصدق قل صدق ولا حاجة ولا وصية ولا عيشة امسك تركته لأولادي خشية العيلة خوفت يفتخر من بعدي كنت أصدق ليش خليه كل لأولادي كل فلوس لأولادي فقال له تبارك وتعالى يا فلان أما إنك لو تعلم العلم لا ضحكت قليلاً ولا بكيت كثيراً أما إن الذي تخوفت عليهم منه قد أنزلته بهم خوف الفقر أفقعت لك اليوم أولادك الآن فقراء أنت ما بتعرف طبعاً الذي يموت عنقطع عن الدنيا انتبهوا ماذا فكنا نفس الحطب ما إن أولادك كل يوم في المنامة في في البرزة مش حتشوفه. لا هتشوفهم ولا ولا حتعرف عنهم النبي عليه يوم يبعث ويختلج والحديث عن حوضه فيقول يا رب أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثه نبي لا يدري ما يعرف قال فلا أقول إلا كما قال اخي العبد الصالح يعني عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم من احاديث ضعيفة وقصص وعاظ وكتب صفراء وأنه الميت يعرف وبعرف كل شيء لا بيعرف ولا بدري يا حسره يا حسرة أنا أقول لك حسرة لي أقول لك والله سنتحصر ما مش, هنعرف... مش هتعرف ايش حصير في مش حتعرف بس بتقدر تعرف من الان وانت حي لم تموت كيف اعمل للاخره اتق الله وتصدق ونام وانت مرتاح يعني موت انت مرتاح والله العظيم لن يضيع اولادك سيعزون في الدنيا وإن شاء الله في الاخره ببركه صلاحك وكان ابوه صالحا مش حتعرف إلا الآن لما تموت مش حتعرف فالله يقول له اما انك لو تعلم العلم كنت جيت مش عارف صار فيهم لا ضحكت قليلا نشوف الحديث العظيم ولا بكيت كثيرا أما إن الذي تخوفت عليهم منه قد أنزلته بهم أفقرت لك أولادك كلهم سعاليك مراك ويوقف الثاني بين يدي فيقول له أي فلان ابن فلان فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول ألم أكثر لك المال والولد فيقول بلى يا رب فيقول فكيف صنعت فيما آتيتك فيجيب أي رب أنفقته في سبيلك أنفقتنا أموال تقريبا كلها أنفقتها كلها أنفقته في سبيلك ثقة مني بطولك أنا عارفة قوي معطي كريم جبار مش هتضيع أولادي أنا ثقة مني أعطيت اللي عندي كله فيقول له أي فلان أما إنك لو تعلم العلم اللهم اجعلنا منهم بحق لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا من هذا النمط يا رب أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا افرح ولبكيت قليلا فإن الذي وثقت به قد أنزلته بهم أغنيته ورفعته وأحززته اخواني هذا كله يحتاج إلى يقين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الصادق واليقين النافذ اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا بعبادتك يا مولانا يا كريم يا حرز المؤمنين يا كهف السائلين يا أمان المستأمنين يا كريما يا جوادا يا رب العالمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين طلاب العز والكرامه والحريه في كل مكان يا رب العالمين وخاصه في بلاد الشام في بلاد سوريا الجريحه التي سكت عنها العالمون وتمالأ عليها الأبعدون والأقربون أي رب العالمين اللهم خلصهم في هذه الأوقات المباركة في هذا الشهر الكريم من هذا النظام الطاغي المجرم الاثيم بقدرتك وقوتك وجبروتك يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إِنَّ الله بصير بالعباد قُمُوا الى صلاتكم ارحمني وارحمكم الله